وتذل من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. بياك الخير، إنك على كل شيء قدير.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 119. ويخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير